Denny Terumah isi, Yeyudah Mada-i Surah al-Mati Ketab anything Bukum aibondah いました Iqbal Dore, Grazie Yurjam nationale وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كَانَ فِي هَٰذَا أَبَدًا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع من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 وَرَبطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قاموا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن ندعو من دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ولم لئتم منهم رعبا، وكذلك باعثناهم ليتسألوا بينهم. قال قائلٌ منهم كم لا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 إنهم إن عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا انَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُيَ عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا Rabbuhum agamuhim. Qaal al-lazin ghalbu ala amrihim. La nattaqizan alaihim Seyakunul tiga seterusnya, kambuhum. Yakunul lima seterusnya, kambuhum. Yakunul lima seterusnya, kambuhum. Raja dengan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 ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء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 فَآمَنَ وَمَن شَاءَ فَلكَفَرَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَن in kal muhli ashwil wujuh bis sharab in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 تِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا ويلبسون ثيابا خضرا من سدسوا واستبرق متكئا فيها متكئا فيها على الأراك نعم السواب وحسنت مرتفقا W'adzrba luhum masyalal rujulain jglna li ahdhi ma jannatain jannatain min a'nnabiu wa'hfafnahu ma binakluu wajglna كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورُهُ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 وما أظن الساعة قائمة ولا إردت إلى ربي ولا إردت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقت من تراب اكفرت بالذي خلقك من Tera bin, thumma min nutfat, thumma sewak raja. LakinNahu Allah Rabbi, walaiu shirku bi Rabbi ahdah. دخلت جنّتَك قلت ما شاء الله لا قوة إلَّا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو ولدا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 Wadzrblahum masalal hayatil dunya kmaa in azzalnaahu min al فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجَرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصلها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 Kan min al jinn, fasesaq an amri Rabbih. Afat takzuhunuh wazurriyahuhu awliyah min duni, wahum lakum aduh. Bi asal أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضداً وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا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 جاءهم الهدى ويستغفرون ربهم الا ان تاتيهم سنن الاولين الا ان تأتيهم سنة الأولين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 Balahum mawidul yang yajdu min dounhi maula, watilka al Qurraa ahla kna hum lama zlamu wajalna وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبَلُغْ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا فَلَمَّ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 Qaula araaita iz awina ila al-sakhrat fainni nasiitul-huut, wma ansanihu illa al-shaytanu an واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا عِلْمًا قال له موسى هل أتبعك على أن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حتى حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت الشيئا إمرا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 اقتله قول قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا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 قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه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 وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقه ما طغيانه وكفرة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 وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي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 wa amma man aman wa amil salihan, falehul jazaan al husna, wasana qululahu min amrna yusra, thumma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 تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوه فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردا. A tu ni zubar al hadid. بين الصدفين قال فخو. Hatta. جعله نارا قال قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا تَخْذُ عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا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 جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وارسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات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 Tafad kelma Tu Rabbi walau jin bmisalhi madaq. Qul innama ana bshar miskum yuhaailey. Ilaiy annama. إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا صالح و لا يشرك بعبادة ربه أحدا